بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الارض يكسب الذينا اسا بما عملوا ليجزي الذين أساء الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ ونسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ جنة في بطون أمهاتكم فلا تزك انفسكم واعلموا بما تتقوا <تصفيق> الله الله الله الله ولللاجما جَمَعَ وَأَثِيرَ مَا فِي لَوْ بِعَجِزِ القصنا الله الله الله الله الله الله الله إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ الله ليك حضره يا رب اللهم صل على حضره النبي فلاتكزك ان انفسكم هو اعلم بما نيت تقى لك يا رب القدير فلاتزك up there الحمد الله الله الله الله, الله الله الله الله الله يا لم ينب بما في صق موسى وابراهيم ذِي رَفْضَا أَفْرَوْا الَّذِي ثَرَن وَأَعْطَى قَدِيرًا وَأَكْدَا الله الله عين تَهْوِي الْغَيْب فهو يرى <تصفيق> <تصفيق> <أم <أم الله الله الله الله اللهم اكرم حضرك يا رب يا لم ينب بما في يصوح موسى وابراهيم الذين وصفا <تصفيق> <تصفيق> ان لا تزر وازره وزر اقرا <وألا> وقال لا يسلي اللي سان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى Wa al- الله وان الى ربك المنتهى سبحانه الله وحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى وأنه خلق الزوجين ذَكَرَ وَلَّ نَسَ مِنْ نُطْفَةٍ تمنى <تصفيق> وَأَن رز جي الزك وَأَنَّ عَلَيْنَا نَشْتَتَقَرَا وَأَنَّهُ وَأَذَنَّا وَأَقْنَا وَأَنَّهُ بشاره الله الله الله الله وان لَكَ عَذْلُهُ لَا إِلَهَ الله الله الله الله الله فهمك لك عاذا نوح من قبل إنهم كانوا هم أغضم يا من ضن شفع في <تصفيق> وَتِلاَ زِفْتُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَ أَفَمِنْ هَذَا الْقَدِيمِ وَتَحْكُمُونَ عَلَىٰ مَا لَا تَبْصِرُونَ فَبِكُنَّا رَأَيْتُم شَمَدُونَ فَسْجُدُوا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القمر والله الحمد, الحمد. الله, الله, الله الله الله افمن هذا القدس تعجبون وانضحكوا ولا تبكون وَأَنْتَ سَمِيدٌ ءَامِنٌ هَذَا الْحَدِيثُ يُدَاعُ وَتَبْخَعُونَ أَلَا تَبْخَعُونَ أَوْ ثلاث ساعه والش الله الله الله الله يا فتلازفة ليس لها أَفَمِنْ هَذَا الْخَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ عَلَاكَ بِهِ لَا <تصفيق> الله, الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم قد تربت الساعه والش وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُقِرُّونَ وَيَقُولُونَ وا اخم وكل امر مستقر واقول de <laughs> ja الله الله الله الله الله الله وكذبوا واتبعوا اهوا كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنف ولقد جاء رحمة بالغة فما تغن النذر وكذبوا واتبعوا اقول امر مستقر, وكل أمر مستقر كَمَتَ بَالِغَةٌ فَمَا كُنْتُمْ إِن نُذُقُ صَدَقَ اللهُ